أنت العلي الذي فوق لا رفعا في ظل مكة وسط البيت قد عان أنت العلي الذي فوقه لا رفعا في ظل مكة وسط البيت قد عان وأنت حيدرة الغب الذي أسد برج السماوي سئ ان رجا وانت بابك لا شأن حارسه بغير راحه روح القدس ما فريا وانت ذاك البطل الممتن حكما نشر افلاك الاف لكن ما وسعك وانت ذاك الهزبر الانزع البطل الذي اخلب الى الشرك قد نزع وان جاء سوف نحل للمؤمنين الى اي الجهات تما يلقاهم متبا <متحدث> وانت نقطه باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمعا وانت نقطه باء مع توحدها بها جميع الذي في الذكر قد جمعا وانت ولت حق يا افضل امام به وانت ولد حق يا افضل انام به ودن على الخوض حقا تحشر علينا العلي الذي فلق العلا رفعا بطن مكه رستن بالمدان العلي الذي فلق العلا رفعا tawasta bayki kadhari wa anta haydaratu ghab alladhi ورج السماوي عنه حاسئا وجا وانت صنوا دم غير شراته للانبياء اله الارش مشرا وانت زوجت الهادي الى سنن ما ترت الناطما يسقي الثغور ويشفي مرضا وانت غوثا وغيثا فيرا ولدا لخائف وللاج لا ذا وانت جاع وانت ركنون يجار المستجير به وانت حصن لمن من دهره فزيع وانت لطنون يجار المستجيب به وانت حسن لمن من دهره فزيعا وانت من بنداه والزمان طمعا وانت من بنداه والزمان طمعا وفي جدى من سواه دل من قليا فوق الاولى رفيعا في بطن مكه وسطا بيت قدع انت العليم الذي فلق الاولى رفيعا في بطن مكه وسطا بيت قدع وانت حيدره قبل الذي أسد برج السماوي عن اسي ان رجا وانت أنت الذي من الوجود مضى عمود صبح ليافوخ الدجى صدا وانت انت الذي حطت له قدم في موضع يا نور رحمان قد ضا وانت انت الذي للقبلتين معنا النبي اول من صلى ومن ركعا وانت انت الذي في نفسي مضجعي ليل الهجرتي قد بات مضجعا وانت انت الذي اثر مسحت امل اثيري فابدا رقص الصلاه وانت انت الذي اثر مسحت امل اثيري فابدا رقص الصلاه وانت انت الذي يلقى الكتائب فيه وانت انت الذي يلقى الكتائب فيه فبات جاش له فلا لقد الذي فوق الاولى رفعا في بطن مكه وسطا بيت قدع انت العليم الذي فوق الاولى رفعا في بطن مكه وسطا بيت قدع وانت حيدره الغبي الذي اسد ورج السماوي عن فاسا رجا وانت الذي لله ما فلا وانت أنت الذي لله ما صنع وأنت أنت الذي لله ما وصل وانت أنت الذي لله ما خطا بالغفر سيفا لو هويت به يوما علاك تد الافل لكن لن خلا انا بدل الشرك سن وان بالعراي لذا عليه نسر من الخذلان قد وقع ربي طاها حبيب الله انت ومن كان المحبي له طه وقد برع ابي طه حبيب الله انت ومن كان المربي له طه فقد برا سمتك امك بنت الليث حيدره سمتك امك بنت الليث حيدره اكرم لها وتليخ انجلت سماع تعالى لي فوق العلا رفعا في بطن مكة وسطا بيت قدع انت العلي الذي فوق العلا رفعا في بطن مكة وسطا بيت قدع وانت حيدرة الغب الذي أسد برج السماوي عن خاسئا رتان